إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه الحمد لله العلي الأعلى الملك الأقوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غُثاءً أحوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى هو نبي الهدى وسحب الندى وليث العدى مزيل الردى شاف الصدى كامل المعنى دليل السرى خير الورى طيب القرى وثيق العرى رحب الذرى فائق الحسنى رسول الرضا، أنواره تملأ الفضى وعنه العلا تروي فضائله الحسنى هو القرشي الهاشمي الذي له مناقب فضل لا تفيد ولا تفنى أصلي وأسلم عليه صلاةً دائمين إلى يوم الحشر والدين وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله، شرف الله نبيه أعلى قدره وأعظم منزلته ورفع ذكره طيبه وجمله وزينه وأدبه ومن كل سوء انطهره أراد الله للأمة أن ترتبط بهذا النبي ارتباطا أبديا ودائما. فلا يرفعون أذانا ولا يقيمون صلاة ولا يصلون صلاة ولا يبدؤون كلاما إلا بذكره صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعيشون على سنته ويحيون على ملته ودينه وشرعه وفي القبر عنه يسألون وفي القيامة من حوضه يشربون وتحت لوائه يحشرون وبشفاعته يدخلون الجنة أراد الله عز وجل أن يكون ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم حاضرا في الوجدان ودائما في اللسان فأمر الله جل وعلا في التنزيل بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جعل ذكره تعبدا وتقربا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا وإن المؤمن لا يكاد تمر عليه لحظة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بعيد فهو قريب جدا منهم فهم يصلون عليه داخل الصلاة ويصلون عليه خارج الصلاة وسما الصلة التي بينهم وبينهم التي على اللسان سماها صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة أصلا في اللغة الدعاء ثم تطلق بعد ذلك على نوع مخصوص من العبادة وحتى العبادة التي معروفة عندنا بالصلاة إنما هي أدعية وأذكار وابتهال وتقرب إلى الله جل وعلا وإن الصلاة تطلق في القرآن على معنى الدعاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إنا صلاتك سكن لهم صل عليهم أي يدعو لهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أي لا تدعو لهؤلاء وإذا كنت صائما قال لك صلى الله عليه وسلم إذا دعيت إلى طعام فأجب وإن كنت صائما فصل وبرك أي قل لهم ربنا يزيدكم الدعاء هو معنى الصلاة وحتى العبادة التي نصليها ونسميها صلاة إنما سمي الصلاة لأنها دعاء عبادة ودعاء مسألة معا المصلي في الصلاة يدعو الله كثيرا وحاله في الصلاة يدعو الله جل وعلا بعبادته وصلاته الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة الله للنبي شق وصلاة, وصلاة الله على عامة الناس شق فإن الله يصلي علينا جميعا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أي الذين صبروا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأما صلاة الله على نبيه فبعض الناس قال الرحمة وهذا بعيد صلاة الله على نبيه ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى فإنه كلما قال مصلّم اللهم صل على محمد أثنى الله على محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة معظماً لمقامه رافعاً لذكره معتنياً بأمره مجلاً له عند ملائكته ومعظماً له فثناء الله على نبيه هي صلاة الله على نبيه وصلاة الملائكة دعاء لما تسمع الملائكة رب العزة والجلال يصلي على نبيه يثني عليه في الملائِن الأعلى أمام ملائكته إذا بالملائكة تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره دائم في الأرض وذكره دائم في السماء وصلاتنا نحن عليه أن نطلب من الله أن يحقق هذه المنزلة وأن يحقق الثناء والإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن من صلاة الله على نبيه أن يبقى اسمه وذكره في العالمين داويا ومجلجلا إلى يوم القيامة فهو أكثر الناس ذكرا يحمده أهل السماء. ويحمده أهل الأرض وإن كفر به من كفر وإن الذي كفر به لا يستطيع أن يطعن في أخلاقه ولا في نهجه ولا يستطيع أن يتكلم إلا كلاما خارجا عن حد المعقول والمنطق ولذلك صلى, صلى الله على نبيه بذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وكل مؤمن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما صلوا عليه والصلاة عليه لها صيغ من هذه الصيغ حديث أبي مسعود البدري الأنصاري كما رواه مسلم في الصحيح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فقط هذا حديث في صحيح مسلم رواه أبو مسعود الصيغة الثانية من الصلاة عليه الحديث الذي رواه كعب بن عجر أيضاً الأنصار رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد بزيادة إنك حميد مجيد في الوسط وفي الآخر اللهم واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصيغة الثالثة هي التي رواها طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وورد من الصيغ أيضا اللهم صلي على محمد وهي عند النساء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد واللهمبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد دون ذكر آل إبراهيم وثبت في الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جمع إبراهيم وآله معا والله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقل الصيغ في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن أقل الصيغ عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك وكذلك عند الخروج فأقل الصيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد النسائي صيغة أيضا صلى الله على نبينا صلى الله على نبينا أقل صيغة أما أن تكتب الصلاة عليه اختصارا بحرف الصادئ هذا مما أنكره أهل العلم من الأولين والآخرين وهذا لا يجوز لا يجوز لأحد أن يكتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب صاد قوسيم كأن أو صلعا اختصار صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز ما فرق معك حاجة شنو كتبت صلى الله عليه وسلم شنو يعني صاد ألام وعين وميم أو صاب بس بس في دي يعني الجواب ده كله والكتابة ده كله ما في شيء بزهجة إلا بس الصلاة على الرسول عليه الصلاة تقول أي حاجة في حياتنا تختصرها تختصر الصلاة عليه هذا لا يجوز أبدا وهذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هناك وإنه صيغ بدعية في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد في كتاب دلائل الخيرات أو الصلاة النارية أو إلى غير ذلك من الكتب التي فيها صلوات بدعية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان بل بعضها فيه من الخلل الواضح في الاعتقاد كقول القائل اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وهل هذا ممكن؟ وهل هذا يكون مع عظمة الله؟ وهل ثناء الله على العبد ينقطع إذا قلنا أن صلاة الله على العبد أن يثني عليه وخاصة على نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء وهل رحمة الله تنتهي عند البشر مهما بلغ شأنهم وعلى ذكرهم وإلى غير ذلك من الألفاظ والعبارات التي فيها من الخلل الواضح والابتداع البين في دين الله جل وعلا وإن من الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه بالموسيقى كما تفعل إذاعة الكوثر يصلوا على لوبا الموسيقى هذه عبادة هل يجوز ليزول يصلي الصلاة بالموسيقى الصلاة الواحدة دي صلاة جنازة ولا صلاة ضحى ولا صلاة عصر ولا صلاة مغرب هل يج أو صلاة وتر هل يجوز لأحد أن يصليها بالموسيقى فإذا ببعض الناس يقولون إذاعة تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وهي في حقيقتها مما يقال إساءة بالغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واختزال بين لتعظيمه في نواحي من الأمور حتى أهل الفن الذين يتكلمون عن الفن يطعنون في هذه الإذاعة يقولون هذه الإذاعة تبث المدائح الهابطة لأنها على أنغام أغاني هابطة قديمة تعيد للناس ذكر الأغاني الماجنة في أذهانهم بل بعضهم قال أنها لم تحفظ للفن قيمته ولا للدين حرمته للدين بقيت له حرمة غنى هذا غير الكلمات التي فيها من الخلل البين في الاعتقاد الواضح الذي أحيانا يطرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمجدونه حتى يصلون به مرتبة لو كان حيا لنهى عنها لا تطروني كما أترت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم روى البيهقي في السنن والمنذري كذلك في الترغيب والترهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صباح طلق الوجه مستبشرا فقالوا يا رسول الله قمت طلق الوجه مستبشرا قال أجل أتاني آت من ربي وقال يا محمد ما صلى عليك أحد من أمتك مرة إلا كتب الله له بها عشر حسنات ومها عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات ورد عليه مثلها له تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام مرة, مرة واحدة تصلي عليه مرة واحدة عشر حسنات وعشر سيئات تمحى وعشر درجات ترفع وكما صلى الله على نبيه يصلي عليك أيضا أنت بل ورد الحديث في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة وفي رواية مرة صلى الله عليه بها عشرا عشرا عشر مرات يصلي عليه في ناس محرومين لذلك جاء بيو بن كعب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي صلاة أي إن لي دعاء عند دعاء هو يدعو لنفسه يا الله تسوي ليه ويالله تعمل لي وبيدخل الرسول معه في الدعاء وعمل الرسول صلى عليه وكده الص الصلاة رسلها دعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وحنشرحها حسا كلمة كلمة لكن نود أن نعرف أولا فضلها قبل أن نعرف معناها فإنه يدعو ويقول أريد أن أجعل ربع عملي عملي يعني دعائي صلاة عليك قال خير وإن زدت فخير قال أريد أن أجعل نصف دعائي صلاة لك قال خير وإن زدت فخير قال أريد أن أجعل ثلثا دعائي صلاة لك أن أدعي البدعوة من الصباح لحد المساء بيدعو لنفسه كثير كل ما في السجود يدعو في الركوع يدعو في, في كده يدعو في أي محل يدعو الدعاء هذا كله دعاء بيقى تلتين يدعو لرسول الله عليه وسلم والتلت يدعو نفسه قال أريد أن أجعل عملي كله صلاة عليك قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك يعني لو أي دعاء ذاك أدعو به محله محل ختيت الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تكفى همك ويغفر ذنبك الدائر الله يدك له قبل ما تقول في نفسك بس قدر ماتين تدعو إذ ذكرت روحك دائر مرة دائر عربية دائر يثقوا ديونك داير يحل مشاكلك داير ينجح أولادك أي جدعة تدعو إذا جعلت صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تكفى همك ويغفر ذنبك، ويوم الجمعة هو يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأغثروا فيه من الصلاة علي قال ابن القيم الجمعة خير الأيام والرسول خير الأنام فحق في خير الأنامي في خير الأيام أن نكثر من ذكر خير الأنامي الجمعة سيد الأيام ومحمد سيد الأنام فوافق أن يكثر في يوم الجمعة في نهارها وفي ليلتها الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي وفي رواية صححها الألباني إن الله أوكل ملكا كلما صلى وفي رواية آتاه الله أسماع الخلائق ما صلى علي منكم أحد إلا بلغني في قبري وقال لي يا محمد فلان ابن فلان يصلي عليك بل اسم يجيبوك وطبعا قدرة ربنا كبيرة شوف ممكن يكون في مليار نفر في دقيقة واحدة كلهم بيقولوا اللهم صلي وسلم على محمد مليار في دقيقة واحدة في الدقيقة دي بيقولوا لهم اسم اسم فلان ابن فلان وكلهم يجيبونه انت ما تستغرب كمبيوتر مرات بيعمل حاجة زي دي خلي ملك يقول الكمبيوتر يعيد لك المعلومة ما عارف في الثانية من كم معلومة كده يقول لك هو الكمبيوتر بيعمل قدام عينكم ملك ما بيعمل مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلما قال عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرضوا علينا عليك صلاتنا وقد أرمت أي صرت رميما وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه أبو داود والنساء وابن ماجه وصححه الألباني فأكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية بدون يوم الجمعة أكثروا من الصلاة علي فإن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة والحديث في الترمذي وإن كان فيه ضعف غير أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أتى برواية صحيحة تقوي هذا الإسناد بصيغة أن أكثر من الصلاة علي فإن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي حاجة بسيطة جدا عشر مرات بالصباح وعشر مرات بالمساء ثنا حاجة لو بتقطعتها حتة حتة ما بتنالها لو بيقع عندك قرش الدنيا كلها ما بتنالها الشفاعة المحمدية تصلي على ما قال لك وزاته الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ورحيم كم ممكن يتلتّنّه يقول مية بالصباح ومية بالمساء أو خمسمية بالصباح وألف بالمساء كم ممكن يتلتّنّه لكن هو ما ذا يتلتّنّه بس بالصباح وعشرة المساء والله يزول بعده يقول ما بقدر ما بتقدر تقدر لشنو تخش الاستاد من الساعة اثنين عشان المباراة الساعة سبعة تحرق عمتك في الفاضي عشان جابوا جاء بقول ما بتقدر تصلي على رسول الله عشرة مرات بالصباح وعشرة بالمساء، غصب تقدر على شو تانيتا حاجات بسيطة وقال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي من رواية علي رضي الله عنه البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلى الله عليه وسلم وعند الترمذي رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي ولذلك هناك مواطن عدها ابن القيم أربعون موطنا عدها نحو من أربعين موطن في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ من التشهد في الصلاة والسلام والتشهد الأخير والتكبيرة الثانية من صلاة الجنازة لازم تصل على الرسول عليه الصلاة والسلام وعند الدعاء عندما تدعو قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة كل دعاء محجوب حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعاء ترفعه ما تجيب سلة الرسول فيه الدعاء ما يمش لقدامه كل دعاء ما حالي في السلسلة وعند ذكر الأنبياء كان جبت اسم النبي تصلي على النبي ودخل الرسول معه قال صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة إذا صليتم على المرسلين فصلوا علي فإني رسول من المرسلين مثلا تكلم عن إبراهيم عليه السلام تقول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام طوالي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا إذا ذكر الأنبياء وصلي عليهم يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المواطن التي يصلى فيها عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم ففي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة زول يذكر رسوله وما يقول صلى الله عليه وسلم دى طريق الجنة فارق طريق الجنة من ذكرت عنده فخاطئ الصلاة علي خاطئ طريق الجنة ومن المواطن التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الدعاء لحديث أبين آنف الذكر إني أريد أن أجعل عملي كله صلاة عليك وقد بينا أن العمل المقصود هنا ليس الصوم والصدقة بمعنى ترك كل دين وجعل يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصلاة المعنية هنا والعمل المعني هنا تفسره روايات أخرى أنه الدعاء ومواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا صلى الله عليه وسلم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلين عليه آناء الليل وأطراف النهار ومن المحبين له والمكثرين من ذكره والمعظمين لنهجه وشرعه وملته وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن المواطن التي يصلى فيها عليه عند بدء الكلام حمدًا وثناءً على الله وصلاةً وسلامًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زودا يبدأ كلام بيقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بدء الكلام وعند بدء الخطب وعند بدء الأمور المهمة خطبة العيد خطبة الجمعة سائر الخطب وإن من المواطن التي يصلى فيها عليه صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه في كل مجلس فأيما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا فيه الله وصلوا فيه على رسول الله كان عليهم يوم القيامة ترى إن شاء أخذهم وإن شاء تركهم يعني إن شاء عذب وإن شاء خلاهم لكن أي قعدة يغنب فيها الناس وما يجيبوا سرطة الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر الله في هذا المجلس إلا كان عليهم حسر من القيامة وقص على ذلك كثير من المجالس التي نجلسها في اليوم والليلة وما يحصل فيها ومن المواطن التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عند الأذان يذكر وعند الإقامة يذكر ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم بقي الحديث عن شرح الصيغة الفضل في الصلاة عليه اللهم ومعناها يا الله كان الحسن البصري يقول اللهم مجمع الدعاء هو مجمع الدعاء وكان السلف يقولون اللهم معناها يا الله وحذفت وأضيف إلى آخر الكلمة ألها أضيف إليها ميم وأضغمت الياء وحذفت اللهم وهي معناها أسألك بكل أسمائك وصفاتك اللهم لأن العرب تصلق الميم في آخر الكلمة للد للدلاله على الجمع الكثير فالوليد إذا كان واحدا وليد وإذا كان اثنان توأم أم أي حاجة فيها أمدي في الاخر دي معناها حاجة كثيرة توأم والواحد هو هم الجمع هم هم المخاطب أنت الجمع أنتم أم أنتم اللهم ولا والميم شددت أو حركت لأنها عوض أيضا عن محذوف اللول محذوف لياء اللهم يا الله اللهم صل أثني وعظم وارفع ذكرى نبيك اللهم صلي على محمد محمد اسم من الحمد هو محمود أهل السماء محمود عند ربه ربنا شاكره ومحمود عند الملائكة ومحمود عند أهل الأرض وإن كفر به من كفر محمد وهو اسم مفعول فعل الحمد فعل به الحمد، فهو محمود أي يحمد، وكذلك قامت به صفات جديرة بالحمد والاحترام. ما من أحد عاقل حتى ولو كان كافرا ولم يؤمن به إلا أنه مضطر أن يحترمه للمحامد التي قامت به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل الرجلي. اختلف في الآل قال الشافعي وأحمد آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب وبنو هاشم بنو عبد المطلب أي واحد فأولاد عبد المطلب حمزة وأولاده العباس وأولاده أبو طالب وأولاده هكذا روى الحديث في مسلم آل عقيل وآل وآل علي وآل جعفر أي رجل ينتسب معناه صلى الله عليه وسلم في جده بل حتى الحاشميين يدخلون في ذلك وورد بذلك الحديث في صحيح مسلم وحجة هذا القول أن آل النبي عليه الصلاة والسلام بن عبد المطلب وبن هاشم هو أن النبي قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وكان ممن سئل عن الحديث هل في آل محمد فلان وفلان من أعمامه وبني هاشم قال آله بن عبد المطلب وبنو وبن هاشم لا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة هذا القول الأول وهو قوله الصحيح والقول الثاني آل الرجل أزواجه وذريته والفرق بين الآل وبين الأهل أن الأهل يطلق على العاقل وغير العاقل ولكن الآل لا يطلق إلا على عاقل في اللغة في اللغة لمن تقول آل إلا عاقل إلا عاقل ممكن تقول أهل يكونوا عاقلين وممكن يكون أهل يكونوا ما عقل شيء غير عاقل وآل النبي أزواجه وهذا واضح جدا واضح بالقرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بعد أن ذكر أمهات المؤمنين ونساؤه قال جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأيضا لأنه في بعض الصيغ يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وفي بعضها كما سمعتم في الصحاح اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أزواجه وذريته فقط هنا خرج غيرهم وأهل العلم على تصحيح هذين على تصحيح هذين القولين أما قول من قال أن آله أتبعه أو كل أمته أو الأتقياء من أمته كقوله سلمان منا آل البيت إنما يراد بذلك الآل بمعنى المناصر والمؤيد وليس بمعنى الآل حقيقة الذين يصلى عليهم في كل صلاة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أشكل هذا على العلماء كثيرا قالوا محمد أفضل من إبراهيم كيف يقال؟ صلي على محمد كما صليت على إبراهيم وهي منزلة أقل ما هو يراد النبي سلم أن يكون أن يصلى عليه كما صلي على إبراهيم لكن إبراهيم أصلا درجته وصلها النبي عليه الصلاة والسلام أشكل هذا على العلماء وأنسب الأقوال في هذه المسألة هو هي أو هو أنسب الأقوال أن يقال أن إبراهيم وآله فيهم محمد نفسه لأن محمد عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم لأنه من ولد إسماعيل إبراهيم نبي وآل إبراهيم فيهم أنبياء كثر أما آل محمد فليس فيهم نبي فكأنك تقول اللهم بلغ محمداً وآله درجة إبراهيم وآله والأنبياء معهم ومعهم محمد ولا شك أن إبراهيم وآله من الأنبياء ومعهم محمد أفضل من محمد وآله فقط وبهذا يزول الإشكال بأن نطلب للنبي مقاما عليا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك والبركة اللزوم والثبات والاستقرار والزيادة برك البعير أي ثبت على الأرض برك يبرك ولفظ البركة الزيادة والنماء وزد محمدا وزد آله ونمهم في الخير وافتح لهم في الحسنات وأكثر لهم من الخيرات من وأجعل الخيرات واجعل حبهم في قلوب العباد والخلق واجعل ذلك ذكرا في السماء وذكرا في الأرض على حسب المساجد وعلى حسب عدد المسلمين الذين لا تمر عليهم لحظة إلا وفيهم مسلمون كثر يصلون ويبركون عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد والحميد فعيل من الحمد أي الذي يحمد عباده إذا فعلوا الخير ومن ذلك كأنه يجازيهم ويعطيهم حسنات وثواب وأنه محمود وأن الحمد ملازم لله وحمد الله بالمناسبة هو الإكرام ذو الإكرام والمجيد المجد العظمة المجيد الشيء المجيد ذو العرش المجيد المعظم والكتاب مجيد القرآن مجيد معظم وفي كل الشجر نار واستمجد واستمجد الفرخ والعمار استمجد يعني الكثير فيه, فيه نار كثير الشجر كله فيه نار استمجد المرخ المرخض نوع من أنواع الشجر فيه نار كتير من دون أشجار لا كل الأشجار فيها نار المجد والاستنجاد العظمة وفلان ماجد ماجد الماجد والمجد المجيد العظمة الع مع العظمة هي الجلال ولذلك حميد مجيد معناها ذو الجلال والإكرام الإكرام بالحمد والجلال بالمجد فهو حميد مجيد ويستدل بهذا أن الصلاة المعنية ليست الرحمة لأنه ختم الصلاة باسمين من أسمائه الجليلين الحميد والمجيد وهذا لا يكون إلا بالثناء والإجلال والرفع والمجد فرسول الله لما يصلى عليه يستمجد يزداد مجداً ويزداد عظمةً ويزداد علواً على علوه وارتفاعاً على ارتفاعه وهذا يدل على أنه مرتفع إلى يوم القيامة كلما صلى عليه صلاة وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تنقطع من الألسنة المؤمنة ولا ينقطع حبه من الأفئدة الضامئة المشتاقة إلى يوم القيامة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 إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت يا رب العالمين اللهم عز, اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أنصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في الأرض المباركة المقدسة وفي العراق وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أنصر عبادك المؤمنين اللهم أنصر جندك الموحدين اللهم إن أهل الأرض قد خذلوهم فلا تخذلهم ربنا اللهم إن أهل الأرض تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم مولانا اللهم إن أهل الأرض تركوهم فلا تترككم هنا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم أرنا فيهم يوما كيوم شارون وإبي بن خلف وفرعون وسائر الطغاة والمجرمين يا رب العالمين اللهم أريتنا عجائب قدرتك وجلال عظمتك وعظيم صختك وأليم الشديد عقابك في شارون اللهم عمم ذلك على كل يهود وإسرائيل وصهيون مغتصب في الأرض المباركة يا رب العالمين اللهم انتقم لإخواننا اللهم احفظ المقدسات اللهم احفظ المقدسات اللهم احفظ المقدسات اللهم احفظ مسجدك الأخصى يا ربنا احفظ بيتك يا اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم لا يغلب النصليبهم ونجمتهم أبداً محالك يا رب العالمين اللهم احفظ, احفظ بيتك يا رب العالمين اللهم احفظ بيتك اللهم إن اليهود قد اعتدوا على بيتك في فلسطين في الأرض المقدسة في المسجد الأقصى في, في مسجد معراج وإسراء نبيك اللهم فاحفظ المسجد إن العبادة قد تخلوا عن نصرتك ونصرة دينك وعن نصرة بيوتك اللهم فانصر دينك وانصر كتابك وانصر سنتك وانصر بيوتك وانصر أولياءك وانصر جندك في كل مكان يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم